سملہ جہ مین روحیوی ول کو س کو پوتی گی عد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بعد ماں روفیوں دل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 وی مہی و تم دور وَعِبْدٌ تُرُمَّ ثَلاثَ انْ تُحْرِيُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا يَحْبُ وَ اشتركوا في مکلگ فرانس وسکین مین سوسک فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعلم فسترضع لو الله, اللَّهُ بَعْدَ سانوب يُسْرًا تمری سولی گی فہ سب شدید کہ سب ن فأنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله ليخرج الله a uh -oh. بنبئی الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ